بقايا ايقظ بقايا النور في الكون الكبير فالناس في عطش وفي يدك النمير ايقظ بقايا النور في الكون الكبير فالناس في عطش وفي يدك النمير قد مر في ذهني حكاية مسجد بالله من هذا التناسي يستجير فاتشت حين دخلته عن مصحف فرتد طرف تشوق مضنا حسير ايت في حيان انتقاص محرسهم اجزاء مصحفهم فصا ح حتى ما يبقي الظامئون بحاجه لاهل من نور هو الوحي المنير وجلست أرتشف التنهدى مطرقا والفكر بين أصابع الذكر أسير ماذا يفيد تحسري إن لم يكن عزمي بدرب النور والتقوى جديد صدقت نوايا عزمه أعطاه ربك من عطاياه الكثير كقد أنار كتاب ربي من قرى كانت مراكبها إلى جهل تسير هذه حكاية مصحف في مسجد منها تهادت قصه العشر الاخير لو يدري كل انسان مصحف يهديه للدنيا لها نبيها العسير او رضى احكام نترجم للورى بدا صحا في هل غريب وطق كان الشمس ليستغيب عن رؤياه والدنيا ترى فيها البشير فلا رب ومجهدها نفس المصير هذه خيوط النور من ممسك فالكون في عطش وفي يدك النمير ليس تغيب عن رؤيام والدنيا ترى فيها البشير فلربما اكتسم الهدى لعوالم كانت تقاوم جهدها نفس المصير هذه خيوط النور هل من ممسك فالكون في عطش وفي يدك النمير